بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن احتدى ب بعد اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أن الوحية جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حرام ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته خائفا ثم انتظر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم وحي مرة ثانية وثالثة فجاءه الوحي بقول الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر الناس وأن يبلغهم دين الله سبحانه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس صراً بأمر من الله تعالى قام النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر يعني قام بأمر الله الذي أمره به ودعا لعبادة الله أقواما جفاتاً لادين لهم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أقواماً جفاتاً الرجل الجافي رجل البدوي غير الحضري الذي ليس عنده حسن خلق ليس عنده حسن معاملة قوم ليس لهم ليونة ليس لهم رفق بل حياتهم حياة شديدة دعا أقواما جفاتا لا دين لهم إلا أن يسجدوا لأصنام لا تنفع ولا تضل هم يسجدون لبعض الأصنام التي لا تنفعهم ولا تضلهم وليس عندهم من مكالم الاخلاق إلا ما كان ملتبطا بعزه النفس ليس عندهم من مكالم الأخلاق شيء إلا إذا كان شيئا مرتبطا بالعصبية يعني هو يكرم لماذا يكرم؟ لأن هذا مما يمدح به الإنسان وكذا وكذا يقاتل ويتشجع لماذا؟ يكون شجاعا لأن هذا مما ينصر قرمنا وكذا فما كانوا يفعلون هذا لأجل دين بل كانوا يفعلون هذا عصبية وأنا فلا. وهو الذي كثيرا ما كان سببا في الغارات والحروب وإراقه الدماء ولهذا السبب تجد هذه الاشياء كثيرا ما كانت سببا في إراقه الدماء كثيرا ما كانت سببا في الحروب رأينا ماذا رأينا العرب كادوا رأينا العرب وقد كادوا يقتتلون على ماذا على وضع الحجر الأسود في مكانه هذا عمل خير نعم ولكن ما كانت هذه هي النية النية أننا قوم فلان ابن فلان ونحن أولى بهذا وهذا شرف لنا والآخرون يقولون بل هو شرف لنا وكاد القتال يبدأ بين الناس بسبب مثل هذا فكثيرا ما, كان ما كانت هذه الأنفة والعزة سببا لكثير من الغارات والحروب وإهراق الدماء إهراق الدماء يعني إسالة الدماء يسيل الدمو الدمو بسببها مهام؟ هي الهجوم المفاجئ، هجوم تمام؟ قال فجاءهم رسول الله الله عليه الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعرفونه جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء جديد لا نقول ما كانوا يعرفون الدين أصلا لأنهم يعلمون أن الكعبة بيت الله ويعلمون أن الله أرسل رسلا ويعرفون أن إبراهيم خليل الرحمن وأن إسماعيل هو ابنه هم يعلمون شيئا من بقايا هذا الدين فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي ما كانوا يتوقعون أن يأتيهم في هذا الوقت فذو العقول السليمة أصحاب العقول السليمة بادروا إلى تصديق، بادروا أسرعوا إلى التصديق وخلع الأوثان أصحاب العقول السليمة أسرعوا إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. وخلع الأوثان يعني كما يخلع الإنسان ثلبه هم خلعوا عبادة الأصنام من أعناقهم وتركوها ومن أعمته الإياسة أذبر واستكبر كي لا تسلب كي نعم عندكم كي تسلب أو لا تسلب نعم لأن هنا حدث يعني صفه كي لا تسلب منه عظمته طيب أما أصحاب الديرة، أصحاب الملك، أصحاب القوة، أبو جاهر وأبو لهب، أبو جاهر وأبو لهب لم يفكر في الدين، لم يفكر بالعقل، فكر في منزلته، في درجته أنا سيد القوم، يأتي رجل مثل محمد صلى الله عليه وسلم ليس من كبار القوم، سنا ولا منزلة ولا ولا بشيء، نعم هو رجل صالح، هو رجل طيب، ولكن. من هو بالنسبة لي الوليد بن المغيره وبالنسبه لي اميه بن خلف وبالنسبه لي عقبه بن ابي معايض وبالنسبه لي شيبه وبالنسبه لابي جهل فانه هؤلاء كبار القوم سنا كبار القوم منزله كبار القوم مالا وهنا فكيف يلينون ويتبعون رجلا هم يضمونه اقل منهم في الدرجه فبسبب رياستهم بسبب كونهم رؤساء أذوروا واستكبروا لكي لا تُسلب منهم عظمتهم. فِيمَ لِكِي لا تُسلب تُخذ لكي لا تُخذ منهم العظمة. الوثن والصنم. نفس المعنى ولكن. ولكن صُب بالأنبوب عيش الإنسان أو وثن. لا لا الصنم. ما كان على صورة صورة انسان او حيوان يسمى صنما اما الوثن عموما يعني بناء البيت القمر الذي يعبد هذا وثن الحجر الذي يعبد ليست له صورة معينة ليست له صورة انسان هذا وثن الشجرة التي تعبد الشمس والقمر كل هذا يسمى وثن فكلمة وثن اعم من الصنم الصنم هو المصور والوثن اعم أعم من الصنم نعم وكان أول من سطع عليه نور الإسلام خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم أول من سطع عليه النور أول من أضاء له نور التوحيد كان زوج النبي صلى الله عليه وسلم تمام نعم نعم ولكن لم يسلم الإسلام الذي نعرف يعني لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يقل هذا فهمنا ولكن قال أنت نبي هذا الزمان وإن عشت إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا فهمنا فآمن أنه نبي وآمن أنه سينصره الله وآمن أنه سيخرجه قومه لأن, لأن عنده هذا في الكتب وقال إن عشت إلى هذا اليوم أساعدك ولكنه مات فهو من المسلمين نعم لأنه أصلا كان يعبد الله على دين عيسى عليه السلام من قبل عبادة صحيحة ما كان يعبد عيسى فهمنا ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وصدق ولكن لم يشهد بالشهادة المعروفة ولم يصلي الصلاة المعروفة فهو مات على التوحيد نعم وآمن بالنبي الجديد نعم آمن بما في كتابه نعم وهذا مصدق لما في كتابه فلما جاءه النبي الجديد آمن به أول من آمن إيمانا صريحا هو خديجة رضي الله عنها بنت خويلد هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي صاحبته التي كانت معه في كل موقف وهي التي ذهبت به إلى ورقة من الذين آمنوا أول ما آمنوا أيضا علي بن أبي طالب علمنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم تربى في بيت جده عبد المطلب فلما مات عبد المطلب انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت عمه عمه أبي طالب وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عمه كان عمه ابو طالب سيدا من سادات قريش ولكنه لم يكن غنيا لم يكن له كثير من المال وكان له كثير من العياد له أولاد كثيرون وله مسؤولية فهمنا فعاش النبي صلى الله عليه وسلم معه وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب ما يطلبه الأولاد في العادة لأنه يرى حال عمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل وهو صغير يكسب بعض الأموال يساعد بها عمه ومرت الأيام حتى كبر النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج خديجة وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فهم؟ وعند ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى عمه العباس وقال يا عباس أنت ترى حال أبي طالب أبي طالب فقير كثير العيال فما رأيك أن نخفف عنه؟ ما رأيك نخفف عنه؟ كيف ذلك؟ قال نذهب إليه ونطلب منه أن أخذ أنا آخذ ولدا من اولاده وأنت تأخذ ولدا فهذا يخفف الحمل عن أبي طالب فقال نعم فذهب إلى أبي طالب وتكلم معه في الأمر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأخذ العباس رضي الله عنه جعفر هذان أولاد من هذان ولدا أبي طالب فهمنا فتربى علي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان علي رضي الله عنه من المؤمنين الأولين الذين آمنوا وهم صغار السن ولهذا قال وعلي بن أبي طالب ابن عمه علي من المؤمنين الاولين لماذا؟ ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أنه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أصلا وكان مقيما عنده كان مقيما عند النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه النبي ويصفيه ويقوم بعمله كان النبي مسؤولا عنه يطعمه ويصفيه وهو المسؤول عنه يقوم بعمله لأن قريش كانوا قد أصابته مجاعة في وقت من الأوقات أصابت قريش مجاعة والمجاعة هو عدم نزول المطر عدم نبات النبات فيشعر الناس بالجوع أصابت مجاعة كليشاً في ذلك الزمان وكان أبو طالب مقلاً أبو طالب كان مقلاً كثير الأولاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس والعباس كان غنياً إن أخاك ابو طالب كثير العيال، والناس فيما ترى انظر إلى الحال الحال صعبة من الشدة فانطلق بنا إليه لنخفف من عياله تعال معي نذهب إليه ونخفف من عياله ثم تأخذ واحدا وأنا واحدا فانطلقا وعرضا عليه الأمر ذهب إليه وتكلم معه في هذه المسألة عرضا عليه الأمر يعني قال له المسألة فأخذ العباس جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي عرض يعرض بمعنى قال الفكرة ما رأيك في هذه الفكرة سأعرض عليك أمرك تعرف معرض الكتاب لأنه يعرض الكتب يعني يضعها أمام الناس هنا هما يعرضان عليه الأمر ما رأيك الحال صعبة والشدة على كل الناس وأنت لك كثير من الأولاد فأعطني واحدا يكون عندي وأعطي عم العباس واحدا يكون عنده هذا من باب التخفيف عليه فكان علي رضي الله عنه في كفالة النبي في مسؤوليته كأحد أولاده إلى أن جاءت النبوة وقد ناهز الاحتلام بقي علي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت النبوة وهو قريب من البلوغ كان ناهز بمعنى اقترب, اقترب من البلوغ فكان رضي الله عنه تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أعماله كان من صفات علي أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي حتى قبل الدعوة قبل الإسلام لم يكن يسجد للأصنام ولم يصلي لها صلى الله عليه وسلم فكذلك كان علي لا يفعل هذا ولم يتدنس علي بدنس الجاهلية من عبادة الأوثان قلنا الدنس هو القذر هو الوسخ فهو لم يتوسخ لم يلوث بهذا التلوث بعبادة الأوثان ليس لهذا السبب لأنه تربى في بيت النبي حتى حتى الذي لم يسلم في صغري لاحظ أن النصارى وأولادهم صغار في عمر سنة في عمر سنتين يأخذه معه إلى الكنيسة ويضعه أمام صورهم وتماثيلهم المسلم ياخذ ابنه معه إلى المسجد تجد الولد يصلي أحيانا يجلس أحيانا يلعب في صلاته ولكنه يؤخذ إلى المسجد علي رضي الله عنه لم يفعل هذا لم يذهب إلى الأصنام لم يأكل من الطعام الذي يوضع عندها وهو صغير لماذا؟ لأنه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا فكان علي في مسؤوليته ولم يفعل هذا من صغره وممن أجاب أيضا زيد بن حارثة ابن شرحبيل الكلبي مولاه مولى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقال له زيد بن محمد لأنه لما اشتراه اعتقه وتبناه وكان المتبنى معتبرا كابن حقيقي يرث ويولد من الذين اسلموا أيضا زيد بن حارثة زيد بن حارثة رضي الله عنه غلام من بني كلب هذا ولد غلام من بني كلب في قبيلة أخرى أخذته أمه وذهبت به إلى قومها للزيارة فحدث هجوم على القوم فأخذ من أخذ وممن أخذ هذا الولد أخذ في هذا القتال فما أخذ سبيا وبيع في السوق. فاشتراه حكيم بن حزام رضي الله عنه ابن أخي خديجة. حكيم تكون خديجة عمته تقول خديجة عمته. اشتراه مع ما اشترى من تجاره ورجع به إلى مكة. ولما رجع حكيم زار عمته خديجة. فأخبرها يا عمتي قد اشتريت بعضا من الأولاد بعضا من الغلمان فاختاري واحدا يكون هدية لك فنظرت فيهم واختارت زيدا فأعطاه حكيم لعمته هدية وبقي زيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطته خديجة هدية للنبي صلى الله عليه وسلم لزوجها قد هذا الولد يخدمك فإن هو عبد عندهم اشتراه حكيم ابن حزام ثم ماذا اهداه الى عمته ثم اهدته الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة من السنوات وبينما بعض قومه يذهب الى الحج رأى, رأى زيدا فعرفهم فرجع الى قومه واخبرهم ان ابنكم زيد في مكة رأيته في مكة عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت قد بعث له لم يكن نبيا في هذا الزمين فذهب أبوه وعمه وأشخاص من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا معهم الأموال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زيدا ليس عبدا إنه كان في رحله مع أمه إلى كذا ثم حدث هجوم وسرق وهو ليس عبدا أصليا وبيع في الأسواق فهو ابننا وعرفهم الولد يعني عرفهم زيد هذا أبي وهذا عمي وهذا عرفهم زيد وهم عرفوه فما النبي فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه معكم لا أريد مالا منكم إن أراد أن يأتي معكم أن يذهب معكم فألم به لا باس وإن أراد أن يبقى معي اهلا وسهلا به لا أرفضه فهو في مسؤوليتي فاختار زيدن رضي الله عنه أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم اختاره على أهله على أبيه وعمه. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فرحا شديدا وأعلن النبي أنه اعتقد الآن زيد ليس عبدا هو حر في سبيل الله فهمنا ليس فقط هذا بل وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به عند الكعبة ونادى في الناس أيها الناس اعلموا أنه من اليوم هذا زيد بن محمد هذا ولدي وكان هذا يسمى تبنيا تبنيا يعني أن نجعل الولد أن تجعل الولد ابنك وهو ليس ابنا حقيقيا هذا يسمى تبنيا وكان جائزا قبل الإسلام كان الأهل الجاهليه كثيرا ما يفعلونه كانوا يفعلون هذا عاديا فجعله النبي صلى الله عليه وسلم ابنا له و زيد ينادى زيد بن محمد فهنا وبقي زيد رضي الله عنه على هذا زمنا حتى بعث إليه صلى الله عليه وسلم برساله فكان زيد من أول الذين أسلموا و دخلوا في دين الله تعالى ولهذا قال من الموالي هو كان مولا في الأصل ثم أعتقى و تبناه النبي صلى الله عليه وسلم إذا من العبيد هو الذين كان لا ليس الأول ولكن من العبيد كان بلال رضي الله عنه وكان عبدا عند أمية بن خلف وسنعرف قصته سنعرف أنه لم يكن عبدا عنده بل كان عند شخص ولما مات انتقل إليه سيأتينا قصته عند صفوان بن أمية سيأتينا قصته بلاله نحن نريد هنا أن زيدا كان من الموالي وكان وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه وتبناه فهو من أول المسلمين الذين كانوا من هذا القسم وعلي أول الأطفال الصغار الذين أسلموا وخديجته هي أول النساء وأجابت أيضا إلى الإسلام أم أيمن أم أيمن هي أم النبي صلى الله عليه وسلم الثانية هي التي حضمت النبي صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا وقلنا قد ظنننا من قبل ان ام ايمن كانت امته عند عبد الله كانت من العبيد عند عبد الله فلما مات عبد الله بقيت مع زوجه امنه فان وهي من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي هو مالكها الجديد عن ابيه فلما ماتت أمه بقيت, معهم أم أيمن بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت جده ثم في بيت عمه وكانت من العبيد الذين أسلموا اولا حاضمته ام ايمن وسنعرف إن شاء الله تعالى بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لزيد بن حارثة الذي ذكرنا قصته قبل قليل. وولدت له أسامة أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم ضلطة الحبشير كبير العرب ما كانوا ينظرون إلى مثل هذا يعني ما كان العرب يهتمون بالسن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وعمره كم خمسة وعشرون وهي بالأربعين بينه وبالعكس وصل النبي صلى الله عليه وسلم وصل عمر النبي إلى خمسة وخمسين سنة خمسة وخمسون وتزوج عائشة كم كان عمرها فالعرب ما كانوا ينظرون إلى السن نظرة يعني ما كانوا يهتمون بهذا فقط إذا أراد أن يتزوج هذه فهمنا ذهب إلى قومها وتكلم معهم فإن تزوج فهمنا وهنا سنعرف قصة تزواجه إن شاء الله تعالى بعد ذلك تزوج أي أولا زينب بنت جحش ثم طلقها وتزوج أم أيمان وأول من أجابه من غير أهل بيته لو لو نظرت وجدت أن هؤلاء المؤمنين كلهم من بيت النبي صلى الله عليه وسلم من داخل البيت. طيب إذا قلت لك أسلمت خديجة تقول هذا طبيعي هي زوجه التي تعيش معه. أسلم أولاده زينب وفاطمه ورقية وأم كلثوم هذا طبيعي أن الأولاد حين يتبعون ماذا أبيه أسلم ابن عمه الذي تربى في بيته وأسلمت من أم وأسلمت أم أيمن التي تسكن في بيته هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يسكنون معه في نفس البيت أما من خارج البيت فمن أول من أسلم وأجاب إلى هذا صديقه وصاحبه أبو بكر بن أبي القحافة رضي الله عنه هو أبو بكر بسمه عبد الله ابن أبي القحافة ابن عامل ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرر التيمي القرشي كان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما اتصف به من مكارم الأخلاق ولم يعهد عليه كذبا منذ الصحباء أبو بكر رضي الله عنه أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات أصغر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات وكان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم منذ وقت. يقول أبو بكر ما رأيته يكذب منذ عرفته سيأكين هذا أيضاً خلال الدراسة أنه وجد في النبي صلى الله عليه وسلم صديقا مخلصا لا يكذب فكان رضي الله عنه من أول المسلمين من خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة الله أسرع بالتصديق من أول ما جاء لما أقبله النبي صلى الله عليه وسلم أسرع بصدقه وقال بأبي أمك وأمي يعني افديك بأبي وافديك بأمي أهل الصدق أم أنت. أنت صاحب الصدق أنت صادق معروف عندي بذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وكان رضي الله عنه صدرا معظما في قريش هذا في عمر الأربعين ولكنه كان سيدا معظما في قريش لانه رضي الله عنه كان تاجرا كان تاجرا كبيرا وكان له أموال من التجارة فكان معروفا في قريش على سعه المال. هو واسع المال هو غني وكلام الأخلاق صدرا معظما تعرف الصدر نقول عن زيد هو صدر في القوم يعني هو مقدم لأن الصدر دائما يتقدم على غيره فهو صدر يعني هو مقدم في القوم معظم يعني له تعظيم ولا احترام بينه على ساعة من المال وكرم الأخلاق له مال واسع له خلق كريم رضي الله عنه وكان من أعبق الناس سخيا يبذل المال كان عفيفا لا يفعل الفواحش لا يذهب إلى الزنا لا يشرب الخمر كان رضي الله عنه عفيفا سخيا يبذل المال سخيا يعني كريما جدا شديد الكرم السخاء هو أشد الكرم يبذل المال يعطي المال محببا في قومه كان محبوبا يحبه الناس حسن المجالسة يعني يحب الناس الجلوس إليه هو حسن المجالسة ولذلك كان لذلك كله كان النبي صلى الله عليه وسلم كان من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوزير كان في منزلة النائب الوزير للنبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في أموره كلها كان النبي يشاوله يناقشه ما رأيك يا أبا ما رأيك أن نفعل كذا ماذا لو ذهبنا إلى هذا المكان ماذا لو كلمنا فلانا وفلانا فكان النبي يشاو في الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة فما ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر رضي الله عنه كبوة الكبوة في الأصل هي السقوط هي السقطة في الأصل تعرف الحصان إذا كان يجري ثم اصطدم فدمه بشيء فانه يكبو يكبو يعني يسقط يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة له توقف له سقطه يا فلان أنا رسول الله والأمر كذا وكذا فإن كل الناس كانوا يتوقفون ويقولون انتظر أجيبك غدا أفكر بالأمر اعطني فرصة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكر فإنه لما عرض عليه الأمر أسلم مباشرة ولم يأخذ فرصة للتذكير ولم يطلب مدة لكي ينظر في أمره بل أسلم رضي الله عنه وكانت الدعوة إلى الإسلام سرا حضرا من مفاجأة العرب بأمر شديد كهذا كانت الدعوة مستثرة لكي لا يواجه النبي صلى الله عليه وسلم العرب بهذا الأمر العظيم من أول الأمر، فيصعب استسلامهم، فعند ذلك يصعب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله ولا يستسلمون له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا من يثق به، ما كان النبي يدعو أي أحد بل كان يبحث عن أهل الثقة الذين يطمئن إليهم. فكان يكلمه لا يدعو إلا من يثق به ودعا أبو بكر رضي الله عنه إلى الإسلام من يثق به أبو بكر رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل خرج أبو بكر رضي الله عنه داعيا فبدأ أبو بكر يدعو من يثق به من رجال قريش. أبو بكر كما قلنا هو تاجر ويعرف من يعرف التجار ولو علاقة بالناس فبدأ أبو بكر يدعو الأشخاص الذين يثق بهم من رجال قريش فأجابه جمع أجابته جماعة منهم منهم من الذين اجاب عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان تاجر أيضا تاجر كبير يعني تخيل أبو من كبار التجار من, من أصحابه انظر إلى الطبيب تجد معظم أصحابه من الأطباء هنا يقابلهم في المستشفى يقابلهم في العمل هنا بينهم علاقة والمهندس معظم أصحابه من المهندسين معظم لا نقول الجميع والتاجن كذلك فهذا رضي الله عنه تاجن كبير من أصحابه؟ ستجد عثمان بن عفان رضي الله عنه من كبار تجار مكة عثمان بن عفان بن عبد العاص بن اميه ابن عبد شمس ابن عبد منان الأموي القرشي فيما وسنعلم ان شاء الله تعالى ان عمه ان عم عثمان اسمه الحكم لما علم باسلامه اوثقه كتفا اوثقه يعني ربطه طيب وكتفه كتفه يعني ربطه رباطا شديدا وقال له ترغب عن دين ابائك الى دين مستحدث والله لا احلك حتى تدع ما انت عليه ستبقى مقيدا مربوطا لا احلك حتى تترك هذا الدين فإنت فقال عثمان والله لا أدعه ولا افارقه فلما راى الحكم صلابته في الحق لما وجد شدة بناء فيه الحق تركه وهو كهل وكان كهلا يناهز الثلاثين من عمره الكهل الكهل قال العلماء من الثلاثين إلى الخمسين فهمه يعني هذا عثمان رضي الله عنه من التجار المعروفين كان شابا هو في عمر الثلاثين وأسلم رضي الله عنه فلما أسلم أخذه عمه الحكم قال سمعت أنك أسلم عمه الحكم في الستين في السبعين هو كبير القوم كبير قومه كبير أسرته فلما علم بذلك أخذه وربطه وقال لا أتركك حتى تعود إلى ديننا واترك هذا الدين المستحدث مستحدث يعني جديد لا يعرفه أحد هذا دين حديث ليس ديننا لا أحلك حتى تدع ما أنت عليه فقال عثمان والله لا أدعه ولا أفارقه أنا لا أترك هذا الدين ولا أفارق هذا الدين فلما وجد عمه أنه لا يعود إلى دين آبائه تركه صلادة شدة قوة ومنهم الزبير بن العوام بن خويلد ابن أسد بن عبد العزة ابن قصي القرشين كتاب مكتوف يعني مقيد مربوط أو ثقه كتاب يعني ربطه ربطا شديدا منهم الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي القرشين وامه الزبير بن العوام هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير ابن صفية. صفية هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أخت أبيه. فهم؟ والزبير رضي الله عنه هو زوج أسماء. أسماء بنت أبي بكر. أخت عائشة. فهم؟ فالنبي كان متزوجا بعائشة أو بعد ذلك تزوج عائشة وهذا الزبير كان متزوجا بأسماء. الزبير بن العوان رضي الله عنه أسلم أيضا وكان عم الزبير ينسل الدخان عليه وهو مقيد عند إلى دين آبائه أيضا مات أبوه وهو صغير وكان عمه يربطه ويشعل النار تحته ويزداد التدخين ويزداد الدخان حتى لا يستطيع أن يتنفس لكي يعود إلى دين آبائه ولكن الله قواه بالثبات قواه الله ونصره حتى ثبت على التوحيد وكان شابا صغيرا لا يتجاوز سن الاحتلال كان شابا لم يتجاوز سن البلوغ ومنهم عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان تاجرا أيضا فإن عبد الرحمن بن عوف هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر بل هو أخوه أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وعرفنا أن أم عبد الرحمن هي التي ساعدت آمنا في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن الحاجث ابن زهرة ابن كلاب القراشي الهاشمي هو من بني زهرة من أقالب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه وكان اسمه في الجاهلية عبد عمر في الجاهلية كان اسمه عبد عمر والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غير اسمه إلى عبد الرحمن ومنهم سعد بن أبي وقاص ابن مالك ابن أهيل ابن عبد مناب ابن زهرة ابن كلاب الزهري القرشي. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من أشهر الناس حبا لأمه كان معروفا بين العرب ببره بأمه وحبه لها وكان سعد رضي الله عنه مع صغر سنه هو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بني ظهر من جاهة أم النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء سعد يقول هذا خالي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرنم رغم خالة يعني هذا خالي فمن من منكم عنده خال مثل خالي في المنزلة والشرف لما أسلم رضي الله عنه نادته أمه وقالت له إنها علمت بإسلامه وإنها لا تقبل منه هذا فهي ماذا تريدين يا امي قالت عود إلى دينك الذي كنت عليه قال لا أعود قالت إذن لا آكل ولا أشرب حتى أموت فيسبك الناس ويعيرونك بقتلي يقولون أنت قتلت أمك هما وبدأت تفعل هذا تمتنع عن الطعام والشراب لكي يعود سعد إلى دينه وسعد رضي الله عنه يحبها ولا يريد أن يغضمها ولكنه بين دين الله سبحانه وبين أمه فترك أمه وقال يا امي انت تعلمين حبي لك تعلمين ودي ومني ومودتي فهمنا؟ ولكن هذا الدين شيء وهذا شيء اخر أو او اصغري اما ان هذا شأنك أنا لا ادخل فيه فلما وجدت كذلك اكدت منهم هم سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص ابن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب الزهري القرشي، لما علمت أمه حمّنة بنت أبي سفيان بن أمية بإسلامه، لما علمت ذلك قالت له يا سعد بلغني أنك صبأت وصلني خبر أنك صبأت كلمة صبأت يعني تراجعت عبادة الأصنام إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. فلكت عبادة الأصنام. كما يقول الآن في الإسلام كفر قلاب. كانوا يقولون صبعة يعني ترك دين قومه واتبع دينا جديدا. هي تقول بلغني أنك صبعت. فوالله لا يظلني سقف من الحج والبلد لا يكون علي سقف يظلني سأبقى في الشمس. من الحج والبلد وإن الطعام والشراب حرام علي حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم الطعام والشراب حرام علي حتى تترك هذا الدين وحتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبقيت على ذلك ثلاثة أيام فجاء سعد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشك إليه أمر أمي يا رسول الله إن أمي أحبها ونا أليد معصيتها وهي تطلب مني كذا وكذا فماذا أفعل؟ شك إليه أمر أمي فنزل في ذلك تعليما لسعد رضي الله عنه وللأمة من بعده قول الله تعالى نزل قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حسناً أمر الله الإنسان أن يحسن إلى والديه ثم بين وإن ذاك ليس فقط سألاك أمراك وجاهداك كان الجهاد منهما لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إذا جاهداك على الشرك أن تشرك بالله ما ليس لك به علم فلا تطعهما لا تسمع كلامهما في الشرك فيما إلي مرجعكم أنتم جميعا ترجعون إلي فأنبئكم بما كنتم تعملون سأصبركم بأعمالكم وسأحاسبكم عليها في يوم القيامة وصعه جل ذكره بوالديه الله تعالى يأمره بوالديه وأمره بالإحسان إليهما أمره أن يكون محسنا إلى والديه مؤمنين كانا أو كافرين أما إذا دعواه للإشراق فهنا المعصية متحتمة أمر الله الإنسان أن يطيع والديه في كل حال يستفنى من ذلك إذا أمراه بالشرك فإن الطاعة هنا غير مقبولة طاعة الوالدين في هذا الحال ليست مقبولة فالمعصية هنا متحتمة يعني يجب أن يعصي والديه متحتمة يعني واجبة يجب عليه أن يعصي والديه في هذا الموقف، لأن كل حق كل حق من الحقوق وإن عظم وإن كان حقا عظيما ساقط هنا كل حق حتى وإن كان حقا عظيما فإنه أمام حق الله تعالى يسقط وإن عظم الحق هذه الأم التي ولدت والتي تعبت والتي حملتك تسعة عشر حق عظيم ولكن إذا كان حق الأم أمام حق الله فإن حق الله يقدم وحق الأم يسقط فهم؟ فلا وان عظم هذا الحق فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثم قال إلي مرجعكم يعني إلي إلى الله سبحانه مرجع الناس جميعا من آمن منكم ومن اشرك جميعا تعودون إلى الله سبحانه فأجازيكم حق جزائكم أنا سأجازيكم حق الجزاء عندما تأتون إلي وفي ختام هذه الآية فائدتان هنا فائدتان مهمتان في آخر الآية وهما التنبيه على أن الجزاء إلى الله الجزاء الحساب كله عند الله فلا تحدث نفسك بجفوتهما لإشراكهما هذه مسألة مهمة وهي أن الحساب الكامل ماذا؟ أن الحساب الكامل هو عند الله سبحانه ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا تحاول ان تسيء الى والديك ينهما كافران فتقول هذا كافر اصبه او اضربه الله تعالى قال ليس الحساب عندك هذان والداك وانت مامور بهما والاحسان اليهما مطلقا انت مامور بهذا دائما اما الحساب الكامل فهو عند الله ليس لك في الدنيا نعم نعم قال جفوا منه. وفي الآية الحض على الثبات في الدين لئلا ينال الإنسان شر الجزاء في الأخرى الحض يعني الحث والتشجيع على الجزاء على ماذا على الثبات في الدين حفظ الدين لكي لا الثبات في الدين لأن ينال الإنسان شر الجزاء في يوم القيامة واضح هذا من؟ هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ونكمل إن شاء الله تعالى من بقي من المؤمنين الأولين جزاكم الله خيرا نكمله في الدنس القادم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبرحمدك أشهدوا الله. لا إله إلهي استغفروا تواتوه إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته